والفلك تجري في البحر بأمره ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الله سخر لخلقه ما في الأرض وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره وهذا الذي ذكره هنا جاء موضحا في مواضع كثيره كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بايضاح في سوره الحجر في الكلام على قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم وكقوله وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة النحل وغيرها قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض فتهلك من فيها وأنه لو شاء لا أذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها كما قال إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء الآية وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الآية وكقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وَمَا كُنَّا عن الْخَلْقِ غَافِلِينَ على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السماوات المعبر عنها بالطرائق عليهم قال رحمه الله تنبيه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وقوله إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا الآية ونحو ذلك من الآيات يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه بعضهم أن السماء فضاء لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وتكذيب لنصوص القرآن العظيم والعلم عند الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أي ومن رأفته ورحمته بخلقه أنه أمسك السماء عنهم ولم يسقطها عليهم قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور قوله وهو الذي أحياكم أي بعد أن كنتم أمواتا في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان وإماتتان كما بينه بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الآية ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى في الجاثية قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله إن الإنسان لكفور مع أن الله أحياه مرتين وأماته مرتين هو الذي دل القرآن على استبعاده وانكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب الإيمان بالمحي المميد وعدم الكفر به في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته